قريش تتخبط في إرسال الوفود قتل عروة قريشا وهو يصف تبجيل الصحابة لنبيهم وخوفهم عليه قائلا يا معشر قريش إني جئت كسرا في ملكه وجئت قيصرا والنجاشي في ملكهما والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه فاهتزت معنوياتهم وتضعضعوا نظر حليفهم سيد الأحابش واسمه الحليس بن علقمة الكناني نظر إلى وجوه الوثنيين الشاحبة فأحب أن يسعفها فقال دعوني آته لم يتردد الطواغيت كانوا يبحثون عن حل يحفظ هيبتهم التي تتمزق على أرض الحديبية فقالوا للحليس ائته نهض الرجل ومشى نحو المسلمين فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه تأمله صلى الله عليه وسلم فعرفه وعرف إجلاله لبيت الله وزواره فأرسل صلى الله عليه وسلم سهما إلى قلبه أرسله حين نادى أصحابه وأمرهم أمرا عاجلا بقوله هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن أن يحترمون ما يذبح من الإبل والبقر والغنم في الحرم فبعث الهدي في وجهه هب الصحابة بسرعة فأطلقوا هديهم في طريق الرجل وهم يلبون لبيك اللهم لبيك أنصت الحليس للتلبية ورأى الهدي يسيل من عرض الوادي في قلائده قد أكل حباله وقيوده من طول الحبس فشعر بالخجل من فعل حلفائه قريش فتوقف وعجز عن مواصلة المشي توقف حائرا يفكر بعذر يبرر صد هؤلاء الأبرار عن بيت ربهم توقف إعظاما للهدي وقال لمن يسمعه سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت ثم رجع إلى قريش ثقيلا خجلا ولما وقف أمام طواغيتها أنبهم قائلا يا معشر قريش قد رأيت ما لا يحل صده الهدي في قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله هزت تلك الكلمات مشاعر قريش لكن العزة أخذتهم فقالوا اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك شعر الطواغيت أن سلوكهم لا ينتمي للعقل ولا للأخلاق ولا حتى لعادات الجاهلية الجميلة وأن إرسال مفاوض عاقل إدانة لهم فتطوع رجل متهور منهم يقال له مكرز بن حفص تطوع للذهاب لإقناع محمد بالعودة فرحب كفار قريش علّه يرعب المسلمين بحماقته ولما نهض وأشرف على المسلمين رآه القائد صلى الله عليه وسلم فكره قدومه وقال هذا مكرز وهو رجل فاجر وصل مكرز وجلس وبدأ ثرثرته فبدأ صلى الله عليه وسلم يعيد ما قاله سابقا وأثناء ذلك شعرت قريش بتهور مكرز فقاطعت مفاوضاته